إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتغوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقُمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصُوْا إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع ضرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون